بعجل سمين فقربه إليهم قال لا تأكلون فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشره بغلام عليم فأقبلت مؤته في صرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم